عفواً الله هذا سامي يقول يوجد عند بعض تسلسلات الإسلامية أفلام فيديو تعرض أفلام الكرتون وهي عبارة أو تستخدم في الدعوة إلى الله فهذه وسيلة صحيحة إذا كان مشتري على الدعوة الله وتبين الحق فلا بأس أفلام كرتون صرافي إذا كان به بصبر ثم التصوير لا يجوز التصوير لا يجوز التصوير <تصفيق> <تصفيق>